الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو ما تيسر من سورة الجاسية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ನಮ <Sings> I love you ذا ذو و و ಪ್ರದರ್ಶೇನು ಬೋಲ್ <laughs> ಓ <t> a oh. a Um, I'll be right my... back. من يهدي من بعض الله أفا bali um le